بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المهديين وعلى من استنى بسناته واهتدى بهذه إلى يوم الدين أما بعد بالنسبة لمصاريف الدورة كم تكلامة هنا الدكتور مشوية هي على حسب الشرط الذي اشترط بين طلبه وبين إدارة المعهد وعلى إثره قامت, المعه... قامت إدارة المعه... المعهد هنا وذلك المسجد بكفل بعض الأسر على الأقل في الفترة التي ستكون فيها دورة منعاقدة وكان الشرط تقريبا على ما أذكر في المحضرة الرابعة أو شيء من هذا القبيل فإحرسوا على ذلك تلوية للشرط المشروط لهذا الأمر من الأصل ثانيا آه... ابن الكريم يقول. ذكرتم في المحاضرة السابقة أن الاتيان ليس من صفة الله عز وجل في حين أن أهل السنة والجماعة أثبت الاتيان صفة لله عز وجل لقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في من الغمام وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث طويل يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فيتبعه وفيه فأتيهم الله عز وجل وذكرتم أيضا أن الدكتور فقيه حسين حققت كتاب الإبانة لأبي حسن الأشعري على مخطوطات منها نسخ بخط أبي حسن الأشعري، وعند المذاكرة وجدت أنها اعتمدت على أربع نسخ وليس في وصف أحد منها أنها بخط أبي حسن الأشعري. بالنسبة لجزئية أبي حسن الأشعري نعم، أنت كلامك مظبوط. هي ما ذكرت الدكتورة في مقدمة أنها أن النسخة بخط الإمام أبي حسن الأشعري، لكن لو ليك درب المخطوطات وجدت النسخة في المعهد أو في دار الكتب. ستجد أن النسخة خطية فريدة بخط المصنف موجودة لكن ما ذكرت في المقدمة هذا الكلام لكن النسخة مؤتمدة موجودة بهذه الصورة وكان الخلاف ليست على النسخة ولكن خلاف على مضمون الكتاب وعلى إثر هذا الكلام سمعته بعد المحاضرة الماضية بعض الإخوة طيبين أنا دائما أوسيبهم بهذا الاسم لأنهم فعلا طيبين يعني صلى الله عليه وسلم علينا وعليهم قال أن الشيخ يعني وضب بالأشاعر بنفس النصف أو مشاكل هذه الجملة يعني. هذا يا أخي ليس من الأدب أنا ما وضبت الأشعر و... أنا تعلمت الأدب من شايف فخليك يتقام مؤدب عشان ما طلاش تقول تعلمت هذا الكلام من أحمد لا أنا أرفض هذا الكلام رحمك الله أرفضه تماما والخلاف يا أخي وذكر الخلاف الأصل فيه الأدب مع المخالف ما يكون عندك علم بادب الخلاف فمن الاصل ما تتعلمش علم الخلاف ورا العلم الذي يكون اصلا في الخلاف هو علم الاصول ما كانش عندك ساعة صدر تقبل أخيك المخالف لك فاولا ما تحضرش ما تجيش مشيخ، مشايخ فاحنا لا بنوظف حد ولا نتكلم عن حد هتعلمنا ان يعطى كل الذي حق حقه على حسب ما نرى مما نعلم والأسطو فينا يعني أنه قد يكون كلام خطأ لو عندك شيء صواب صوبني يعني هذه الورقة أنا عجبتني أني توجدتها هنا الآن لأن الأسلوب كمان المكتوب به جزال الله خير يعني أنا أعتز ببنوة هزرب فالتوجيه موجي يعني نطلب التوجيه من أي شيء من أي إنسان ولك الأدب في التوجيه خلى عندك أدب أنت يضرك أن الأشعر أن فلان أدبهم ولا فلان أعملهم ولا أنت إلى الآن ما تعلم شيئا من مذهب بلا ولا تحدى وأنا أعلم معنى الكلمة جيدا في بعضه يعني سؤالين لا تكلم عليهم الأخ تقريبا مصر على قضية الأدب يعني مصر نواء الدبنة أنا مش عارف يعني كتب ورقة سؤال وبعدين لقى نفسه كلام ما كملش ملشرة كتب ورقة تاني وكتابة السؤال على ورقتين من سوء الأدب تبت السؤال على هوراقتين ده من سوء الأدب كده يعني هكذا تعلمنا يا نهما قلتم كذا قلتم كذا قلتم كذا قلتم أن علم الاعتقاد علم ضروري من علم الضروري لما يدرك بالضرورة مثل الحواس الخمس والمتواتر فهل خبر الأحد الدال على الاعتقاد علم ضروري أم غير ذلك إيه دخل خبر ارتحاء لأحد فات القديم أنت قاعد مش فاهم ولما ربنا يكريمك بورا وألم تبعت وراء للشيخ ولا تتكلم في التليفون زي ما بنراجع المحاضرة الماضية لنا بعض يا إخوة كان بتتكلم مع بعضها وبعد ما انتهت من الكلام سألت في نفس الجزيرة التي كنا نتكلم فيه أنت جاي يا أخي تسمع مش جاي تتكلم مع زميلك ونقول لك بأدب وبحسن عبارة يا أخي احنا ترفونهم أفهول فترفونك انت بالأولى فمتعالت ناخد تليفوك المي برة أنا مش أعملها ولن أغلظ عليك في القول أبداً، أنا متعودش كثيراً الذي كان حزاءه أفضل منا عاملنا بأحسن من ذلك ودي الجملة اللي أنا قلتها لابني وأنا جاي في الطريق أنا بقول يا شيخ ده فلان بكلم مع فلان وقال كذا وسأل في نفس الجزئية تقول الأفضل مني كان بيعاملني أنا أفضل مما أعامل به الناس الآن فأنا مش حاجة عاملك بعمل سيئ فكون صاحب أدب عشان صاحب الأدب حيتعلم أنا بتكلم ما دخلتش خبر واحد أصلاً ما تكلمتش خبر واحد ايه دخل خبر واحد بعلم الضروع وعلم الله تعالى سمع مني هذا كلام لما رجعت ما لنا كلام بعيد جيد وبفضل الله تعالى انا اعي ما اقوله جيدا انا اراجع من باب لو انا في جملة كنت اريد ان أتكلم عليها او مسألة اتكلم عنها ما اتكلمت عليها ضيق الوقت لي يعني شغل الوقت ليه دي ليه من عصر فقط لكن انا اشترطت من الاول انك هتاخد في هذه المرحلة معلومات معينة اللام ولن نتجاوز هذه المعلومات وقلت لك مش هديك كل الكتاب مش هشرح لك اصول فقه مقارن من كتاب واحد اسم من حصل وهذا الشرط الذي بدأنا به انتلك معلومات معينة فقط ليس الا في المرحلة الاولى عشان تتعلم تعلم كيف تتدرج في الناحية العلمية لو ان الواحد بيحصل من كتاب واحد كل العلوم ما كناش كتاب حصلنا الى كتاب واحد فقط ومنطقل إلى ورقةنا قلتم لا يجوز أن نخبر عن الله بالاتيان شوف الفرق بين السؤال والسؤال هنا أخ يسأل ابن كريم احتذى ببنوته وقلتم أنه لا يجوز أن نخبر عن الله بالاتيان أفهم من هذا أنه لعدم وجود النص ككلمة المجيء فلماذا تقول في هذا تقول هذا في كلمة القديم أنه لا يجوز أن نخبر عما بصفة القديم لعدم وجود النص ثانيا ولأنه يؤدي عندنا نص بأن الله هو الأول وهذا نص أفضل من كلمة القديم ده الأخ كمان الله يكرمه ومش عارف يكتب السؤال أنا قلت تطلق عند أهل السنة والجماعة صفه القديم بجانب الأثر المترتب عليها لا تفرد ما قلتش في صفة الله القديم ورجع لي أخي اللي الحمد لله مسجل صوت صوت فالقضية يا أخواننا لابد أن يكون في نوع من الأدب اما بخصوص ابن الكريم بخص صفة الاتيان هذه من باب الاخبار اوسع باب الاخبار اوسع يخبر الله عز وجل بالاتيان وهذه النصوص تحمل على الخبر خلاص اما من اطلق صفة الاتيان على الله عز وجل كابن حجري في شرح الحديث بهرير هذا فابن حجر من المؤولة فابن حجر من المؤولة انا طبعا بكلم طلبة علم مش عايز اسمع في الشارع بقى ان الشيخ تكلم كمان ابن حجر تبقى القضية انكى نقف الباب ده وخلاص على كده خلينا مع الولاد والطلبة والطالبات اللي بيفهمونا ويلتمس العزر الحديثي عمر لا تخرج كلمة خرجت من فمي اخيك شرا وانت تعرف لها في الخيل ومحماله انت مش انا خلاص جاءني طالب مرة من جامعة ام القرى عشان اشرف على رسالة اسمها انحرافات ابن حجر العقدية اعترضتها الاسم كمشرف على رسالة قلت له هذه يا اخي لا تليها لشهرة ابن حجر رغم اني اعلم من اني حرفات ما لم يعلمه هذا الشخص هذا الطالب وقد علق على الفتح شيخنا الشيخ عبد العز بن باز رحمه الله تعالى عليه تعليقات نفيسة جدا جمعها اخونا الدكتور علي الشب في رسالة اسمها تعليقات باز على فتح البان لما خرجت الرسالة خرجت في ثلاث مجلدات كبار المجلد يتراوح بين 700 ورقة تقريباً 800 ورقة من حرف فيه موجودة مطبوع الرسالة أنا مش أقول فين ومش أقول لك فين الرسالة عشان ما تتنططش بيها على غيرك لأن الطالب اللي ده بيكون أسلوبه في الكلام بياخد المادة العلمية عشان يفعل عضلاته على غيره وده وذابني مش من مكارم الأخلاق مش من مكارم الأخلاق بس باب القول في الحقيقة والمجاز. باب القول في الحقيقة والمجاز. الحقيقة كلمة في اللغة العربية من حق يحق حقا وحقيقة أي ظهر وبان بلا شبه ولا مريت فيه حق يحق حقيقة وحقا أي ظهر بطريقة لا مريت فيها والمجاز كلمة من التجوز جاز الشيء أي تجوز وضعه وتجوز مكانه عبر عنه فالمجاز من الكلمات التي استخدمت من باب استعمالات العرب مع الحقيقة من باب ما يستعمل فيه الفاظ اللغة احنا بدأ الحديث مع الشيخ رحمة الله تعالى عليه وانا اترحم على الشيخ شيخ اخونا اللي بقول الشيخ وضب الاشاعره لا يا اخي انا اترحم على الاشاعره وعلى امامه الاكبر الكبير الامام بقلاني الذي امنت على اثر مناظرة بينه وبين ملك المغول بلاد ما وراء النهر فهي في صحائف اعماله الى يوم الدين شئ كم ابيت وده الامام بقلاني العلم الذي قيل فيه والذي قال ذلك صاحب السياق من الذهبي لو لم يكتب في صحائفه إلا كتاب الإعجاز وكتاب الانتصار لكفى الإعجاز له والانتصار للقرآن وده مطبوع وده مطبوع كفى طبعا من طلبة العلم للأسف من قد لا يعلم أن هناك كتاب اسمه إعجاز القرآن البقلاني أو الانتصار للبقلاني انتصار للقرآن ولو جينا قلنا له يقرأ يجيب كتاب الانتصال الباقلاني ووجد عليه الامام الباقلاني الاشعري لترك الكتاب لترك الكتاب نرضى هتشوف هتعلم شيء كل اول مرة تعلمه وارجع مرة اخرى الى النصوص في كتبها ومجلداتها لتعلم الحقيقة من المجازبه بدأ الشيخ رحمة الله تعالى عليه في ذكر ما يهمل وما يستعمل في اللغة العربية فالحقيقة والمجاز من استعمالات اللغة العربية فتكلم عنها الإمام وسبق الإمام أئمة أخر في الكلام عن الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي الألفاظ الظاهرة التي تستعمل على أصل موضعها والمجاز هي التي عبر المتكلم بها عن أصلها تقول القائل محمد أسد فمحمد أسد القائل لو كان يقصد ما في محمد من الأسدية من إقدام وشجاعة وأكل ومشي وكذا وكذا وكذا كان حقيقة عند البعض مجازا عند البعض حقيقة في أصل وضعه مجازا في استعماله في تشبيه الأسد بمحمد لهذا اختلف عند أهل العلم على الحقيقة والمجاز هل كل ما يخرج من فم العرب حقيقة أم فيه من المجاز وعلى إثر ذلك هل في أصل استعمالات العربية مجاز وحقيقة أم حقيقة فقط أم مجاز فقط هذه الخلافات دارت كثيرا جدا منهم من صنف فيها كالإمام العلم العز بن عبد السلام الذي لقب بالسلطان ولكن سلطان العلماء كتب كتابه المجاز وسبقه إلى ذلك أئمة من السلف كأبي عبيدة وغيره وعبيدة بن المثنى وليس القاسم بن سلام وهو إمام من أئمة اللغة والأدب كتب المجاز في اللغة العربية أصل الخلاف في الوضع وفي الاستعمال أصل الخلاف في الوضع والاستعمال. أنا هحكي لك القضية عامة لما نقرأ الجزئية الواردة بالحقيقة والمجاز يكون عندك تفصيل على ما حكي في باب القول في الحقيقة والمجاز ومش أعطيك كما اتفقنا كل ما قيل في الحقيقة والمجاز لكن انا حقف معاك انك تستطيع انك تتكلم في حقيقة ولا مفيش في مجازة ولا مفيش بس ازاي بالمعلومات اللي تكون عندك في المرحلة الاولى في المرحلة دي ليس الا فقط قلت اختلف العلماء في هذه القضية فمنهم من قال ان الاصل في الكلام الحقيقة على طول الدوام ومنهم من قال ان الكلام فيه من الحقيقة ما دل عليه وفيه من المجاز ما دل عليه دلهم نصوص ودلهم نصوص لما يتكلم عن اللغة العربية والحقيقة والمجاز تأتي مسألة اعتقادية ألا وهي هل القرآن الكريم سابق لللغة العربية أم اللغة العربية سابقة للقرآن الكريم ما وجه العقيدة فيها في هذه المسألة هل يستدل باللغة العربية على صحة القرآن أم العكس يستدل بالقرآن الكريم على صحة اللغة العربية فالذي يسبق الآخر يكون اصلا له أي الثاني يكون فرعا للأصل فالذين يستدلون بقواعد لغوية على القرآن الكريم قالوا بأن الأصل سبق اللغة العربية على القرآن وهذا كان من سبب انحراف حسين. ومن نحى نحوه في تصويب القرآن الكريم في كتاب الشعر ده ومن قال بأن القرآن سابق لللغة أخذ يقوم من اللغة بما كان في القرآن الكريم ليه بيتكلم في الجزية دي عشان لما قال كلمة الحقيقة والمجاز في اللغة العربية هل تدخل في القرآن الكريم أم لا ما قلت سأذكر لك العجب اختلف علماء الحنابلة في المجاز في القرآن الكريم على أقوال ثلاث. تات أقوال لعلماء الحنابلة. وأقول حنابلة لأن الحنابلة هذا مذهب فقهي فيه من المعتزلي ما فيه من فيه وفيه من الأشعري من فيه. عندما حنابلة أشعرت جد. وفي طبقات الحنابلة الأبي أعلى أورد من الأشعرة من الحنابلة تقريبا أكثر من ثلث الكتاب. هما كبار جدا لهم قصب السبق من الناحية العلمية اختلوا في هذه القدر ليه لأن الإمام ابن القيم في كتابه السواعق المرسل الأصل وليس المختصر للموصلي الموصلي في المختصر جاء بضعا نتفا من الأدلة لكن في الكتاب الأصل لما وجد الكتاب لأننا على طول طريق التعلم ما معنى إلا المختصر وما طبع الكتاب إلا مؤخرا من عشرين عام تقريبا بتحقيق اخونا الدكتور الدخيل على الدخيل بسائل الدكتوراه طبع وخرج في دار العاصمة في اربع مجلدات ذكر ابن القيم في هذا الكتاب باب المجاز طاغوت لأن المشهور عند الحنابل اعتقادا أن سبب ورود المجاز على اللغة عند العلماء تأويل الصفات وتعطيل الصفات والخروج عن قولة الامام احمد أمرها كما جاءت فما جاء ذكر الاسماء والصفات في كتاب او في سنة الا على طريق المجاز عند القائمة بالمجاز فاختلفوا في وجود القرآن في النصوص الشرعية على اقوال ثلاثة قول النفى وجود القرآن الكريم وجود المجاز في القرآن الكريم وقول قال بوجود المجاز في القرآن الكريم وانتصر الله من المتكلمين من انتصر وقول ثالث توسط وقال القرآن فيه آيات في غير آيات الصفات فيه مجاز في غير آيات الصفات يبقى قول قال بالمجاز في القرآن قول قال بعدم المجاز في القرآن بتكلم عن الحابلة بس قول قال بوجود المجاز في القرآن الكريم إلا في ايات الصفات خلاص ليه لأن المشهور على الحنابلة حسن الاعتقاد وحسن الاعتقاد يؤدي إلى رفض المجاز لأن الأصل في وضع المجاز التجوز عن أصل الاسم والصفات ذكرت لفظة اليد فنتجوز ونقول القدرة وهكذا دواليك. انتصر للرأي الاول من علماء الحنابلة عدم وقوع المجاز الشيخ لسام ابن تيمي وابن القيم وتلامذته ليه لاصل وقوع المجاز من عدم وقوع المجاز عند علماء اللغة هنرجع بقى الاصل للمسألة عند اللغويين خلاص أنا ذكرت هذا حتى أقول لك أن من علماء الحنابلة من أول الصفات من علماء الحنابلة من عطل الصفات من علماء الحنابلة من تكلموا في الصفات متكلمين فعايزين نتأدب مع اهل العلم أفوامي شيخ حتى لا يذكر لك اسم علم رمز من رموز الاسلام فيهدم بكلمة تأدب خليك مؤدب اختلف ما في أحد على وجه الأرض يمنعك من الخلاف ولكن باصوله بأسسه أما أن تختلف براسك فهذا غير مقبول بالمرة تماما ولن نقبل إنسان يختلف مع أهل العلم على وفق طريقته وفق مذهبه فأهل العلم هم رموزنا إن هدمنا هذه الرموز فلا علم لنا خالص عود نفسك أن الأفكار التي كنت تسمعها قبل ذلك تنافي الناحية العلمية لا اقرأ اقرأ مشكلة صغيرة بين طلبة العلم من حوالي شهر تقريبا بس طلبة العلم طلبة العلم كان المشهور على إمام النوية أنه أشعري إلى أن وجدت رسالة يتكلم فيها الإمام النووي عن القلم مخلوق جديد فالرسالة بين صحة النسبة وعدم صحة النسبة للامام اختلف فيها طلبة العلم سمعت محاضرة كاملة بين طلبة العلم من يؤيد ومن يختلف هم نصبون الحكم يعني بحسن الظن محاضرة كاملة خرجت من هذه المحاضرة وأنا في قمة السرور أنا ما رددت على كلام لكن لما وصل بين المقام ان في طلبة علم تناقش القضية بهذه الصورة فنحن على خير فضل الله تعالى قلت الرسالة بهذه الصورة التي فيها وضع النسبة لمن يأتي ويؤيدها أو يأتي ويرفضها لأن لا تعدم فائدة من ورقة عود نفسك على كده عود نفسك على كده إن لم تصح النسبة لإمام النووي النووي عندنا غير معصوم مع جل قدر وعظم قدر الإمام النووي لكن نستفيد من الرسالة الرد على المتكلمين نستفيد من رسالة كافية الاستدلال في إثبات أسماء وصفات الله عز وجل إذ لم نستفد من الرسالة صحة نسبتها إلى إنام النووي وخروجه من دائرة الأشعار فإنام النووي مات وعقيدتنا في الأموات أن تلك أومة قد خلت هكذا يقول الطحاوي وغير لكن العقيدة الثابتة التي علمتنا هذا الاعتقاد في النووي تحتاج منا إلى إثبات فنحتاج الرسالة من باب آخر لا من باب صحة نسبتها وعدم صحة نسبتها هذه فائده أكبر من الفائده التي ترمون إليه فهذا ما كنت أرمو أن أجد طلبة علم يهتمون بالقراءة بالاطلاع بالنقل بلاش السماع بلاش تسمعه بس يرحمكم الله سيدي فأصل القضية رده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه من بعده ابن القيم ابن القيم في كتاب السواعق الأصل جاء بخمس وعشرين ذليلا من القرآن الكريم على إنكار المجاز أصلا ولا وجود له المجاز استعمال أو صورة من استعمالات العرب لألفاظها طبعا نسع العرب ماذا تقولون في الحقيقة والمجاز هل كل ما يخرج من أفواهكم حقيقة ام فيه من المجاز ما فيه اختلف علماء العربية على هذه الجزئية لا علماء الشرع كالأستاذ ابو حامد اسفراييني هو اول من لقب بالأستاذ في علوم الشرع عندنا الأستاذ ده لقب اعلى من شغل اسلام فالأستاذ اذا اطلق يكون ابو اسحاق لكن اذا قال ابو اسحاق الستاذ شرازي يقصد الاسفراييني لأن أول أستاذ لقب بهذا اللقب كان الأستاذ الكبير أبو حامد الاسفرايني عالم اللغة في زمانه ما من كتاب من كتب التفسير إلا وتجد اسمه ما من كتاب من كتب الأصول إلا وتجد اسمه ما من كتاب من كتب الاعتقاد إلا وتجد اسمه فهو عالم فز كما قيل في ترجمته جمع في نفسه كل العلوم وكأنها بين حاجبيه أبو حامد قال أن المجاز لا أصل له في اللغة بخلاف ما قاله ابن تيمير بن القيم ابن بن القيم يقولون كل ما تجوز به عن أصل يعد كذب فلو قصدنا أن محمد أسد بحقيقة الأسد لأصبح المتكلم كاذبا لأن محمد لم ولن يكون أسدا لكن أبو حامد قصر بطريقة أخرى ما تكلم بالشرع لكن تكلم باللغة قلت عن نتكلم فيما قالوا فيه اهل المجاز انه مجاز ابو حامد ومن صار على درده فريق انكر المجاز في اللغة ابتداء فكل ما سينبني على قضايا المجاز منكر عندهم في اللغة العربية وفريق اخر وهم الاكثر للامانه العلمية الاكثر للامانة العلمية قالوا بوجود المجاز اللغة العربية وفريق ثالث مؤخرا من المدرسة المؤخرة من بعد القرن السابع الهجري قالوا ان الخلاف لفظي ولا اثر مترتب عليه. الرأي الاول نظر الى ما يقال في المجاز في سرد المجاز ناهيكم قبل ان نبدأ في ذكر هذه الاقوال ان كلمة المجاز على هذا النوع من الاستعمال ما أطلق عند العربية إلا بعد القرن الثالث الهجري وهذا ما استدل به الأستاذ وقال متى عرف المجاز كمصطلح علم يوضع على هذا الفن علم المجاز متى وجد بين الغوين باتفاق قالوا في العام الثالث الهجري في القرن الثالث الهجري عذرة في القرن الثالث الهجري قال القرن الأول والثاني وإلى قبيل خروج لفظة المجاز ماذا كان يطلق عليه فقال لو رجعنا إلى أصل أساليب العرب فنجد أنه من أساليب العرب ما أن كانت تطلق بين العرب لا على سبيل المجاز ولكن على سبيل الحقيقة طب تعلمت أنها على سبيل الحقيقة قل من استعمالها لما يقول البدوي القديم يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل حديثا بعد القرن الثالث نقول مجاز يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل في حرب عقيل بني عقيل وبني هلال فقام سيد بني هلال بإرسال رمح وقال أريد به أبي براء قائد بني عقيل ومن عادة العرب أنه لو مات القائد انسحب الجيش فقال الشاعر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل موضح فك خلاص العربي القديم لما أطلق هذه الجزئية وأطلق هذا البيت من الشعر هل كان يعلم أنه مجاز يقول الأستاذ لا ولكن هذا يسمى عندهم من أساليب العربية يسموها بالبيان وإن من البيان لسحرة على الكلام الموجود في السنة بهذا الحديث لكن هذا واقع اشتهرت القبائل العربية بالبيان اكثر ما اشتهر به بهذه الانواع من الاساليب حتى وردت اساليب اخرى كثيرة جدا من البيان الى الان علماء العربية لم يسموا لها اسما كمصطلح موجود لثيما وان قرأت في اشعار الجهليين التي كانت توجد قبل ذلك وكانوا على فصاحة لم تدرك الى الان هذه الفصاحة من أساليبها هذا فقالوا من اساليبنا ما يسمى بالتصريح والإيماء بالتصريح والإيماء يعني تصريح يعني قالوا من استعمالات العرب للكلام ما يأتي به المتكلم صراحة وما يومئ به المتكلم ولا يتكلم يسكت عن الكلام طب من اين افهم قالوا من السياق فقالوا الايماء والتصريح من اساليب العرب واخذ على ذلك عند كل العرب تقريبا حتى القائلين بالمجاز تكلموا عن هذه الاساليب زي ايه زي ما استدل به القائلون بالمجاز في قول الله تعالى واسأل القرية قالوا في إماء وفي تصريح. التصريح السؤال والسؤال أسلوب إنشاء عند البلاغيين. ينشئه السائل للحصول على إجابة. فمتى حصل على إجابة خرجت الإجابة من فم عاقل. لأن مفيش واحد مش عاقل حجيب. فاقتضاء تومئ الآية بأن هناك عاقل محزوف اسمه أهل القرية. وكأن المراد السؤال يكون لأهل القرية قال صاحب المراقي مراق السعود وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل يعني دخل بايه قل بالإيماء في الألفية في المنظومة لما ترجع لها هتلاقي البيت ده موجود في الإيماء والتصريح فإن لم يدخل بصريح القول يدخل اقتضاءا بالسياق طبي عم الشيخ لو أنكرت كلامك ده وقلت ما فيش حاجة اسمها صريح وحاجة اسمها إماء هقول لك الله ليس بعاقل ليه لأن من يطلب السؤال من السائل لجدران وحوائط تكون القرية وهو يعلم أن السؤال لهذا لا إجابة له يبين ان هذا ليس بعاقل وهذا رد القائلين على أن هذا ليس فيه مجاز على القائلين بأن فيه مجاز لو قلت أن فيه مجاز لأثبتت عدم العقل لله عز وجل أو للسائل والسائل في القرآن من القائلون بالمجاز قالوا هذا فن من الباء الذي ابتسمت به العرب قديما فكانت قدرتهم على البيان تعطي بلاغه أكبر في إظهار ما أرادوا أن يتكلموا به لو رجعنا لمعنى الكلام قلنا كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم كلامنا لفظ مفيد ألفاظ مفيدة تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله ليفهم السامع ما يريده المتكلم الالفاظ دي عبارة عن ايه اصوات صوت اسمه الف صوت اسمه همزة صوت اسمه باء صوت اسمه تاء اللي احنا مخارج الحروف هذه الاصوات تكون عند العلماء ما يسمى باللغات فاللغة عبارة عن اصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله حتى يسمع السامع فيفهم ما يريده المتكلم هذه اللغات التي خرجت اسمها اللغة العربية بهذا البيان كان عندهم القدرة في إيصال ما يريدون باساليب شتى من ضمن هذا الأسلوب الذي تجوز به العرب عن أصل موضعه فبدل ان يقول العربي انا كنت في عملية براز فيقول انا كنت في غائط فجاء القرآن بلسان العرب او جاء احد منكم من الغائط قلنا لو سلمنا جدلا بهذا الكلام لاثبتنا تكلام من الذين يقولون بالمجاز لو سلمنا جدلا بان هذا ليس من اساليب العربي وهذا حقيقة لأتى المتغوت من وسط غائطه أو جاء أحد منكم من الغائط لأتى المتغوط صاحب البراز من وسط برازه وهذا غير عاقل يقول الأستاذ من نحن نحوه فريق الأول هذا من باب إطلاق الكل على الجزء وهذا أسلوب بالأساليب العرب قديما وفي نفس بيت الشعر دلالة عليه يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل والرمح ذا حيضرب بني عقيل كلهم ولكن لما كان أبو براء هذا علم على بني عقيل كان إطلاق الكل على الجزء استدل هذا الفريق بأدلة ورد عليها بنفس الطريقة الفريق الآخر النقطة العز وصلها لك إن كل أهل العلم في الثلاث مدارس القائلين بالمجاز والمانعين للمجاز والذين قالوا بأنه خلاف لفظي قالوا أن المجاز لا يقال به إلا إذا تعذر الكلام عن الحقيقة وهذا مجمع عليه لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذر وضع الكلام على الحقيقة مع نوطة دي نبدأ نتكلم سيق من الخلافات الموجودة لأننا هتطور بعين الآيات الموجودة لمستدل بها الفريقين يعني اللي منع المجاز متفق معايا في اللي مؤيد المجاز اتفق معاه في أنه لا يقال بالمجاز إلا في حالة عدم وضع الكلام في حقيقته أو على حقيقته. نعم طيب ما الذي تشكل عليك في بعض النصوص أن فيها مجاز؟ حولتها من حقيقتها إلى مجازها قال آية الكهف جدارا يريد أن ينقض هل للجرار إرادة كتب التفسير تنقل كناية على والتشقق كناية هذا ضرب من ضروب الاستعارات والاستعارات ضرب من ضروب المجازات فهذا كلام بالمجاز الفريق الأول قالك لا الجدار له ارادة كيف له ارادة عايز تفهمني ان الجدار بنفسه لنفسه اراد ان يظهر لغيره انه اراد تشقه والتهدم قال نعم من اثبت له التسبيحا اثبت له ارادة وان من شيء الا لماذا اثبتت هذه ونقدت تلك نهيك أن الله خلق الخلق على صنفين صنف يعقل وصنف لا يعقل فالصنف الذي لا يعقل مفطور بجبلته على العبادة والتسبيح بالإجماع لهذه الآية الجمادات صنف لا يعقل مفطور على تسبيح الله عز وجل السماوات والأرض مش أتى يا لله عز وجل قالوا أتينا طائم فعنى إيه عبدي اذا في اجماع على قضيه الجمادات انها تعبد الله عز وجل الاجماع ده حسي ولا معنوي ها حسي حسي معنوي عندك انت لكن عند علماء الشرع حسي محسوس الم تسمع حديث الحصباء التي كانت تسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله الم تسمع بحديث حنين الجزع الذي لما ارتقى النبي منبرا آخر سمع له حنينا فخير بين منبر في الدنيا ومنبر في الآخرة ألم تسمع بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كنت أعلم حجراً كان يسلم علي في مكة السلام عليك يا رسول الله وغيرها من الأمور قد يقول هذه من خصائص النبوة لكن من خصائص النبوة إن كانت في أصل فعلتها لكن أنا بستدل على أن هذه الجبدات لها نوع من الإرادات فمن أثبت هذه يثبت تلك فأي من الأمور التي عند القائلين بالمجاز لها عند المانعين للمجاز تأويل هذا كان سبب للعز بن عبد السلام سلطان العلماء أن يضع كتابه المجاز فيأتي بكل نوع في آية يعتقد أن فيها مجاز ويعطي نوعا جديدا باسم جديداً من أسماء المجاز فعوصله إلى أكثر من 96 نوع في المجاز بعض الذين ردوا على هذا الكتاب وليس معنا نحن من رد على الكتاب أن نحن الشيخ مضيعين يعني لا الله خير لا يزاكم الله خير لا قالوا كفى سلطان العلماء بأنه أتى بأمر لم يأتي به حد أحدا من قبله حد شجي قبله قال إن المجاز في 96 نوع هل تتكلم بهذه الجزية أصلا النقطة الفيصل أن كل متفق على قضية أن الكلام إذ لم يحمل على الحقيقة فنعدل عن ذلك فيحمله إلى المجاز. إذ لم تستطع تأويل الكلام على حقيقته يأولوا على مجازي. تعال فأن تطبق الكلام ده في ما قاله الشيخ رحمة الله تعالى عليه والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز وقد وردت اللغة بالجمع ونزل به القرآن ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة يعني الإمام يقول بالمجاز في اللغة العربية وفي القرآن الكريم فإذا أثبت في القرآن فهو من القائلين به في اللغة اصلا لأن من أنكره في القرآن أنكره في اللغة اصلا كما ثمية ابن القيم وقال ابن داوود ليس في القرآن مجاز أي داوود الظاهري وهذا خطأ لقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض ونحن نعلم ضرورة أنه لا إرادة للجدار وقال تعالى واسال القرية ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب فدل على أنه مجاز فأما الحقيقة فهي الأصل وحدها كل لفظ استعمل فيه فيما وضع له من غير نقل كلمة وهي الأصل تفيد إلى السطر اللي انتهينا منه من الكلام أن الأصل في الكلام الحقيقة اذ لم نستطع حمل الكلام على حقيقته نعدل به إلى مجازه هنا الكلام أوصح شوي فهذا مراد المصنف فهي الأصل أي الأصل في الكلام في استعمال الكلام يكون للحقيقة وما نعدل لغيره إلا ها لعدم القدرة في حمله على الحقيقة والعدول لغيره نسميها نقله كما قال كل لفظ استعمل في موضع له من غير نقل لو نقله يسمى مجاز. وقيل استعمل فيما اصطلح على التخاطب به مرضه الإمام وقال بالربعي في هذا التعريف لأنه ما اعتبره حدا مانعا جامعا مستعمل فيما اصطلح على التخاطب به رأينا أن في العربي من أنكر أصطن وجود المجاز من علماء العربية فلو كان هذا الكلام على أصله أنه مستعمل في مصطلح على التخاطب، لما وجدنا من أكار علماء اللغة من أنكر وجود المجاز أصلاً، لكن إنكار هؤلاء الأئمة الكبار من أهل اللغة لهذه القضية أيد أن هذا ليس من أصل استعمال التخاطب به، مفهوم؟ طب نرد دخل في الأذان ونكمل بعد كده إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقيل مستعمل في اصطلح على التخاطب به وقد يكون الحقيقة مجاز كالبحر حقيقة للماء المجتمع الكثير ومجاز في الفرس الجواد والرجل العالم فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ولا يحمل على المجاز إلا بدليل كلمة البحر تطلق على الماء الكثير مجازا ولا حقيقة قالوا مجازا لماذا؟ لأن الأصل في إطلاق لفظة البحر على هيئة مخصوصة بطريقة مخصوصة لما ترى نقول هذا بحر لكن بركه ماء كبيرة بالنسبة للنظري ان أطلقنا عليها بحر وهي ليس كذلك قالوا هذا مجاز هذا ليس مجاز أصل عربية يقولون أن البحر ما كان فيه ابحار. والابحار نسبة وتناسب قد يبحر الإنسان نسبة وتناسبا بين ما يبحر فيه وما يبحر به فقد لا تعد عند البعض القارب الصغير ابحارا ويعدون السفينة الكبيرة ابحارا والعكس تذهي نسبة وتناسب الأصل في استعمال المجاز ما كان استعمالا لأصل وضع اللغة لما يطلق يفهم فليس كل من يطلق له كلمة البحر يصرف بذهني الى البحر المعهود البحر الاحمر البحر المتوسط البحر الاسود ولكن قال علماء اللغة اطلاقوا لفظة البحر على الماء المجتمع الكثير حقيقة مجاز لانه جوز لنفسه ان يبحر فيه فما دام انه جوز لنفسه ان يبحر فيه جاز له اطلاق البحر عليه وإصراف الكلمة من المعنى المعهود المقيد بطريقة معينة بوسيلة معينة إلى هذا المجتمع الكثير من الماء وكذلك لفظ الفرس على الجواد الفرس هو نوع مخصص من الخيل يستعمل في الحروب فقط أما في البخترة الخيل والخيلاء واللعب وكذا وكذا فلها ألفاظ أخرى نقيم أفرد فيها مصنف كتب فيها أحكام الجياد في كتاب سماء الفروسية مجلد كبير ففرق بين أسماء الخيل بحسب استعمالاتها لكن العرب تطلق الفرس على الجواد لأن كل الخيل عند العرب للحروب فالأصل أن الخيل كلها عند العرب أنها تحارب عليها ففيش عربي بيركب الخيل عشان به فما كان العربي متبخترا بخيل يتخيل به إلا في أثناء حربه في أثناء قتاله فالأصل في عد الجهاد كانت للحرب أما, أما ترخينا عن الجهاد والحروب أصبح دخيل للشهرة دخيل للمنظرة دخيل للخيلاء دخيل للبخترة دخيل لكذا دخيل لكذا لما احنا ترقى عن هذه الجزئية لكن حياة العرب قديمة ما كانت تعرف هذه الأمور فأطلاق الفرس على الجواهد حقيقة ليس مجاز. الرجل لما يطلق العالم العالم لفظة تطلق على الرجل وعلى المرأة ولا يصح عند العربية اطلاق العالمه فلانه بنت فلان لكن يطلق عليها العالم وتدخل النساء في هذا بالتبع عندنا في الأصول نسميها للتغليب كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه المؤمنات بالإجماع تغليبا تدخل فيه الاتبع فلو أن إطلاق امنوا على النساء مجازا لجاز اطلاق العالم على الرجل أيضا مجازا وهذا خطأ وهذا خطأ فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ذلي نحن اللي احنا قررناه ولا يحمل على المجاز إلا بدليل بدليل نتجوز به عن أصل وضع الكلمة من حقيقتها إلى مجازها وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات أكثر لغات العرب على أن كلامها على الحقيقة انصاف الشيخ ده انصاف الشرازي أهل العلم النهاردة أو طلبة العلم الذين يتمثلون بالعلم الشرعي ما عندهم إنصاف إن رأى أن هناك رأي يدين به كان هو قولا واحدا ولا سبيل للثاني اصلا بل يوحي للسامع أنه لا ثاني أصل قولا واحدا قولا واحدا قولا واحدا وربما يزعم ويدعي أن فيها إجماع وليس فيها إجماع والمسائل فيها في هذا المضمار كثيرة جدا هذا من إنصاف الشيخ انه يقول باللغة بيقول بالمجاز في اللغة والمجاز في القرآن رغم انه يقول أكثر اللغات على عدم وجود المجاز فيحمل على ما وضع له أي على أصله وأما المجاز فحده تعريف المجاز ما نقل عما وضع له وهذا سبب استمسك به أبو حامد الاسرائيلي الأستاذ لما قال ماذا تقولون في المجاز عرفوا لنا المجاز فقالوا هذا التعريف ما نقل عما وضع له أصلا ولماذا نقل طالما أنك تعلم أن له أصل فما نقلته عن أصله إلا بعلمك فطالما أنه وضع له أصلا وأنت تعلمه ونقلت هذا الأصلا عن غيره قلنا أن الحمل على أصله أولى على المتفق عليه وقيل ما استعمل في غير ما استلح على التخاطب به وهو نفس الكلام الماضي وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة وهذه الخمسة أنواع للمجال سيفصلها فصلها الإمام بعد ذلك وهي الخمسة المعهودة عند علماء اللغة علماء البلاغة، وعند علماء الشرع القائلين بوجود المجاز من علماء الأصول فالزيادة النوع الأول من أنواع المجاز يسمى المجاز بالزيادة فقوله عز وجل ليس كمثله شيء والمعنى ليس مثله شيء والكاف زائدة الزيادة في اللغة العربية لها فائدة اول هذه الفوائد تزيد مبنى الكلمة زيادة مبنى الكلمة تزيدهم معناه وهذه المعنى أو هذا المعنى في الزيادة متفق عليه بين اللغات كلها تقريبا فإذا قلت أن الحرف هذا زائد عن معناه عن مبنى الكلمة عن, عن معنى اللفظ أو مبنى اللفظ يثبت عند السامع أن المعنى المراد بزيادة هذا الحرف اكبر من المعنى الذي يكون بدون هذا الحرف خلاص ككلمة فرقنا في الفقه في مرة الماضية كلمنا على كلمة استطابة وكنا الأصل منها طابة وجيء بالالف والسين والتاء زيادة في الكلمة لزيادة المعنى خلاص فزيادة المبنى بالزود المعنى طيب هل معنى أن زيادة المبنى تعطي للمبنى إهمال إن نقول هذه لفظة زائدة مهملة والمهمل ما لا استعمال له في اللغة كيف لا يكون له استعمال في اللغة ونقول أنها تزيد من معنى الكلمة فمعنى أنها زائدة للغويين مع هذه الكلمة وقفه فقالوا لا توجد زيادة في اللغة العربية لا استعمال لها هي مهملة كل زيادة لها معنى علمت أم لم تعلم من يسأل عنها قائلها صاحب اللغة الذي تفوه بالكلمة أنت الذي جئت بالزيادة فماذا تريد من هذه الزيادة يقول أريد كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت أنت قلت أنها مهملة لكن صاحبها قال أن لها معنى فدون ليس كمثله شيء أهل السنة والجماعة يقولون الأصل في هذه الجملة جزء من آية تفيد نفي المثلية وأصلها ليس مثله مثله شيء والكاف من حروف التمثيل أو التشبيه إذا ليه معنى ولم من العجيب أن علماء اللغة تتفق في أن الكاف هنا للتشبيه وأن الكاف هنا للتمثيل فكيف نقول أنها للتمثيل وزائده عن أصل مبنى الكلمة إبه لها معنى ولا ماش معنى لها معنى فالقائلين بالمجاز رد عليهم من القائلين بعد المجاز في هذا النوع فقالوا لا وجود للمجاز بالزيادة من هذا الباب والنقصان فقوله تعالى واسأل القرية والمراد أهل القرية فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فقلنا أن المضاف هنا معلوم بالإيماء اقتضاء ولزوما لأن في السؤال له جواب والجواب لا يخرج إلا من فم عاقل وهذا الذي جمعه صاحب المراقي، مراقي السعود وفي كلام المنطوق هل منطوق له نص الآية أو نص الحديث ما ليس بالصريح قد دخل دخل بإيه بالإيماء يعني ما يفهم منه صراحه وما يفهم منه ايماء بيسموه بعد كده ولماء الوصول المفهومات من النصوص المفهومات من النصوص وعلى أنواع هنا يقول أن هذا مفهوم اقتضاء لزوما أن السؤال موجه له القرية لأنه لا يعقل أن السؤال يوجه لها حوائط وجدران وكذا وابنيه وكذا وكذا تسمى قرية لأن السائل في هذه الحالة لم ولن يجاب عليه فلماذا يسأل يسأل لي حطة, حطة أقول لك إيه؟ أقول لك إيه؟ لكن السؤال اسال أهل البيت مثيلتها في القرآن كثير واسال العير التي هل العير ستهد ولكن هو به من من ركب العير من كان على العير والتقديم والتأخير كقوله عز وجل والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والمراد أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء فقدمه أخر أي مراد الآية عندهم والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء فقدم غثاء فجعله غثاء على أحوى مجازا لأن أحوى تناسب كلمة المرعى والغثاء هي النتيجة التي يؤول إليها المرعى والأحوى المرعى والأحوى هي دورة حياة النبات بتبدأ بالمرعى الذي يرعى بالماء وينتهي بالغثاء الذي لا وزن له لما يلبس النبات يكون مصفر كده والماء اللي فيه طيعة خرجت يعني يمينا ويسارا ويثارا اللي هو غثاء ولكن غثاء كغثاء السيل حديث ثوبان عند احمد. غثاء السيل هو الورق الشجر الذي يكون على طرف الماء فيذهب مع تيار الماء لأنه لا وزن له ملوش وزن دي دورة حياة النبات فمش هيقول لي يبدأ بالدورة المرعى ويأخر الأحوة ويأتي في النص فجعل الغثاء ألف تقديم وتأخير نوع من أنواع البيان يقول علماء العربية إن ذكر المبدأ والمنتهى فيذكر اقتضاء المتوسط في المنتصف يعني بدات بالمرعى والأحوى عند اشتداد العود ثم الغثاء هذه دورة حياه النبات لما أقول المرعى والغثاء لابد انك تفهم ان مرت بحاجة في النص وإلا مش هتطلع من المرعى تبقى غثاء صحيح فالتقديم والتأخير هنا ما كان إلا ها اقتضاء لزوما للغة العرب فلغة العرب تعلم ذلك جيدا أنها إذا كان في الكلام ابتداء وكان في انتهاء لزم من المتكلم أن يكون السامع فاهم ما كان في الوسط مش هاعدل او هاحذف او هاخر وهقدم زي إلا إذا أنا فاهم اللي بيسمعني يفهم دورة حياة النبات فبدت ازاي وانتهت ازاي وذي من إعجازات القرآن الكريم والاستعار قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فاستعار فيه لفظة الإرادة وما من مجاز إلا وله حقيقة لأن قد بينا أن المجاز ما نقل عما وضع له وما وضع له هو الحقيقة وهذا أصل من الأصول التي قررها الإمام الشرازي من باب أمانة العلم أن أي مجاز يعلم عند القائلين بالمجاز بد من الأصل أن يكون له حقيقة لأنه يتجوز بمجازه عن حقيقة اللفظ الذي وضع له فلا يعتبر المجاز عند علماء اللغة القائلين بالمجاز أسلوب صحيح إلا إذا علم حقيقة الأصل حقيقة اللفظ لكن لا يدرك بالعقل كده أن الإنسان يقول بالمجاز ويقول لا حقيقة له ده كلام مش مفهوم مش موجود بسموها علماء اللغة هرتقة اللحنا بسميها اللغة الدرجة هرتلة الجمع بين اللغتين في آن واحد يجمع بين المعدوم والموجود مفيش حد من علماء اللغة قال لي إن المجاز موجود بلا أصل بلا حقيقة لا لكن هو المجاز مع تبر مجازا إلا لما تجوز القائل به عن أصل وضعه طالما أنك تجوزت به عن أصل وضعه فلماذا لم تحمل الكلام عن أصل وضعه وهذا أولى مفهوم فصل ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه منها أن يصرح بأنه مجاز المتكلم به يصرح بأن هذا مجاز وقد بينا أهل اللغة ذلك وصنف أبو عبيدة ابن المثنى وليس أبو عبيدة القاسم سلام كتاب المجاز في القرآن الكريم وبيّن جميع ما فيه من المجاز ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه تقول في البليد حمار والأبله تيس عندنا في استعماله والله الشيخ مش. مشانه عندنا في استعمالات اللغة العربية ما يسمى بفهم القريب والفهم البعيد الفهم القريب لللغة هو ما يحصل ابتداءا عند السماع ما يحصل ابتداء عند السماع عندما يسمع الكلمة تعرفها ده بسمى فهم قريب خلاص وهناك ما يسمى بالفهم البعيد والفهم البعيد هو ما لا يحصل ابتداءا عند سماع اللفظة قالوا أن الفهم البعيد يحتاج إلى نظر، إلى بحث عشان هذا تزكَّلَم. يقول لي فلان ده حمار، إيه وجه الربط بينه وبين الحمار؟ ها؟ الحمار مش غبي والله شيخ. شدة تحمل لأن البلاد دي شدة تحمل. البلاد شدة تحمل وأطلقت على صفة من صفات الحمار لأن مهما حملت الحمار فهو طائع لك. لا ينفر مهما حملته هو طائع لك لا ينفر وسم الحمار بأنه بليد دي مش سبة لكن طالب العلم فيه سبة ليه لان المفروض كل ما تعلم التكرار بيعلم الشطار ما بيعلمش الحمار خلي بالك لأن الحمار مجبور على فطر معينة خلاص لكن طالب العلم دلوقتي لا للأسف يعني فهو حتى ما حصلش البليد على مذب الحمار <تصفيق> إلا من رحمة ربه فكون أن البليد هذا حمار هذا معنى قريب ولا بعيد بعيد فيحتاج إلى بيان صفات الحمار قل الحمار في صفات كيت وكيت وكيت وكيت وكيت, وكيت من ضمنها البلادة والبلادة لما تكون في طالب العلم يذكر ويذكر ويذكر, ويذكر ويذكر ويذكر ونعيد ونتكلم بالعامية وبالعربية وبالهرغفية وبالأي لغة هو مازال على كرسيه مازال كما هو تماما مش حول حمار ولكن اكتسب صفر من صفات الحمار مفهوم يبقى عشان أصل لهذا الإثبات في الصلة بين البلادة والحمار عندما يطلق على شخص يبقى لابد من النظر بسميه فهم ايه بعيد فهم بعيد بخلاف لما أقول محمد أسد مش ممكن حيتبادل لزهنك من محمد قلب حيوان بأسر لكن حيتبادل لزهنك من محمد ايه شو فمحمد الأسر عندهم معنى قريب وفلان حمار معنى بعيد طب انت ما عندك شرافة بين الاثنين بلازم تصرح لي بيه ان كان الفهم الذي يفهم بعيدا يسموهما مجاز يسموهما مجاز دي الوجوه التي يعرف بها المجاز من السياق افهم ان احتاج الاستدلال على السياق بسميه فهم بعيد اذا ما احتاجش على على السياق خلاص بسميه فهم قريب ومنها بلاش كلمه بلاش نشرح التنس ومنها ان يوصف الشيء ويسمى بما يستحيل وجوده وجوده كقوله تعالى واسال القريه ومنها ان لا يجري ولا يطرد كقولهم في الرجل الثقيل جبل ثم لا يقال ذلك في غيره وفي الطويل نخلة ثم لا يقال ذلك في غير الادمي ومنها ان لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وذع له حقيقة كالامر في معنى الفعل لا تقول فيه امر يأمر كما تقول في الامر بمعنى القول ويدل لمذهبهم قوله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رضي الله تعالى عنهن أسرع كنا لحوقا بي أطول كن يدا فسرنا رضي الله عنهن يذرعنا ايديهن بالحائط حملا للفظ على حقيقة ولم يتبين لهن أن المراد باليد النعمة إلا بعد أن لحقت به أولا السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وكانت أكثرهن صدقه فكان لحوقها بها هو القرينة هذا دليل استدل به علماء اللغة من قولهم وهو لزوم القول أنتم استدلتم بحديث زينب أن هنا مجاز لأن الأصل في لحوق في طول اليد بالصدقة بكثرة الانفاق لكن ماذا فعلنا رضي الله عنهن جميعا لما سمعوا الحديث جعلوا يتذارعون يعني كل واحد يمتطلون على الحيطة كده ويشوف مين اطول من التانية ليه لأن هذا الاصل في سماء الكلام الاطول فيكم يد هي الاسرع بها الحاقا طب قد تحتمل الاطول يد النفقة وقد تحتمل الاطول يد السرقة عندما تتعدى على حق غيرها وقد تحتمل اليد الاطول يد فيها على حقيقتها الأطول طولا بالقياس هم حملوا إيه من هذه المعاني حملوا الأصل موجود فإذا إذا خرج الكلام وأمكن حمله على أصله كان اولى ولا يعدل به عند المجاز ده عند كلامهم إلا اذ لم يصرفوا على أصله طب عندما يصرفوا على أصله هل نضطر إلى صرف المجاز؟ اختلف العلماء في هذه القضية إن كان له أصل وفي احتمال لصرفه للمجاز قالوا إن استخدم في البيان فريق جاز يجوز استخدامه في البيان من باب الإعجاز الإعجاز اللغوي يجوز من باب إن من البيان لسحرة. وفريق وفريقا لا لأن الأصل في الكلام حقيقته فما توضع الحقيقة فهو اولى لأن كل كلام له حقيقة وهم الذين قالوا من الاصل بان لا وجود للمجاز اصلا ثم قال الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه فاما المجاز في قسم الى لغوي وشرعي وعرفي ايضا لي يا شيخ انا أنا بكلمك بكلمك من كتاب الشيخ الفداني لا مش هنا مش, سقط مش سقط لا. لا لا لا اخر الكلام عندك الشرازي ان يأمرك ما تقول في الامر بمعنى القول بس انا قلت لك شيء من كلام الشيخ الفداني بس عشان اقول لك وجه الدلاله بس ده مش من كلام من الشيخ الشرازي قال المصنف انا مش قلت قال المصنف مين المصنف مش الشرازي احنا اشترطنا في الاول لاننا نتكلم على نسخة الفدان اللي عشان هو اللي فيه السند عشان هو اللي معنا السند يبقى هناخذ من اقوال الشيخ نفسه فالمصنف لما نتكلم على تصنيف معين هو قال الامام قال الشيخ الشراز لكن دي جزئية استدل بها الشيخ جابها عشان يقول ان هذه من ستلالاتهم هم نفسه هتكلم بعد الصلاة ان شاء الله عن تقسيمات المجاز ونكلم في الباب اللي بعده مش هنذكر كل كلام الشيخ إن شاء الله أقدر سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك نستفرق لكم